اتق الله ولا تظلمني حقي قلت اذهب إ ل ى تلك البقر ورعائها فخذها فقال اتق الله ولا تستهزئ بي فقلت اني لا استهزئ بك خذ ذلك البقر ورعائها فاخذه وذهب به فان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي ففرج الله ما بقي توجيه الامراء والولاه هذا اسلوبه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في التعليم بالقصص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 وقد عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ا ل خ ا ص ة و ا ل ع ا م ة أ ن ه كان قليل الكلام معرضا عن اللغو لا يقول إ ل ا الحق و إ ن قاله في مزاح ولذلك لا عجب أن يخلو كلامه من الحشو والتكرار والزيادة أسلوب لا كلامه اللفظ بعينه كما جاء في بعض المعاهدات فذلك أسلوب المعاهدات الذي فإذا كرر كما جاء عجب بعينه بعض عنه أن من في لمحيص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 وكان ل ولا حيلة ولا مشقة متعمل في ابتغاء التأثير إلا الإبلاغ الذي يليق بالرجولة ل ا ابتغاء ا زخرف في مشقة ر م المعرض ة كحلية وعلى وزر و بعد الإعراض سجع ذلك الذهب ا ك صلى الله ل ع يكره ه وسلم ي سجع الكهان الذي يخدعون به السامع ليوهموه أ ن ه يستمع إ ل ى طلاسم السحره والشياطين ولكنه لم يكن ي أ ب ى السجع بت ولا يخلو كلامه من سجع ي أ ت ي على ا ل س ج ي ة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 ومن هنا أ ق ر النبي صلى الله عليه وسلم نص الحلف الذي كان بين جده و خ ز ا ع ة على ما كان به من سجع وتفخيم يجعلونهما موثقا تعقد به المواثيق وتؤكد به الحرمات وهذا والأصاغر والشاهد نصه باسمك اللهم هذا حلف عبد المطلب بن هاشم باسمك المطلب لخزاعة حلفا جامعا غير مفرق الأشياخ على الأشياخ والأصاغر على الأصاغر والشاهد على الغائب بن عبد مفرق حلف على على على غير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 على عبد المطلب ا ل ن ص ر ة لهم بمن تابعه على طالب وعلى خ ز ا ع ة ا ل ن ص ر ة لعبد المطلب وولده ومن معه على جميع العرب في شرق أ و غرب أ و حزن أ و سهل وجعلوا الله على ذلك ك ف ي ل ة وكفى به ج م ي ل ة هذه أ م ث ل ة السجع الذي فاه به الرسول أ و أ ق ر ه من كلام غيره وما عداه من تجميل الكلام فهو تجميل ا ل إ ب ل ا غ الذي لا ك ل ف ة فيه وقد أ ع ا ن ه ص ل ى اسلوب ل ل عليه ه و م على ل أ س ا ل إ ب ل ا غ أ ن الذين كانوا يستمعون إ ل ي ه إ ن م ا كانوا يستمعون إ ل ى كلام نبي محبوب مطاع فهو نافذ في نفوسهم بغير ح ي ل ة مستجمع ل أ س م ا ع ه م بغير تشويق قائم ب ا ل ك ف ا ي ة الوسطى التي لا ح ا ج ة بها إ ل ى إ ف ر ا ط ولا خوف عليها من تفريط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 ولمن شاء ان يحسب أ س ل و ب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كتابا ً وخطابا ً أ س ل و ب ا ً عصريا ً يقتدي به المعاصرون في زماننا هذا وفي كل زمان لأن الأسلوب الذي الفطرة المستقيمة هو أسلوب عصري في جميع العصور ويخطئ ما يحسب الوصل بين الجمل شرطاً للكلام العربي القديم والفصل بينها علامة من علامات الأساليب المبتدعة في الزمان الأخير من بين بينها من ما شرطاً يحسب هو ويخطئ يخرج عصري في جميع في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 وقد إ ن لمن م ا الولاء ع ت هذا ا ل ح ي رضي البلاغة العربية في وصله وفصله ورضي الأسلوب العصرية في إشارات ترقيمه وآية ي ث إشارات البلاغة الأسلوب ا وصله وفصله على ل خطأ ذ نقلت ي ف ر و شروط ن بين ا ب العربية ل ذلك النحو ل ا ا غ ة من ف ر رأي ي ق الينا ن ب صلى الله عليه وسلم في الشعر في وقد ق ل ل ت إ ي ن تعقيبات م ع د و د ة عن ر أ ي النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر والشعراء لا تدخل في النقد الفني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 فكان يقول مثلا و ي أ ت ي ك ب ا ل أ خ ب ا ر من لم تزودي ل أ ن ه ا لا تقبل التبديل مع بقاء المعنى ولكنه إ ذ ا نطق بقول سحيم عبد بن الحسحاس كفى الشيب والاسلام إ س ل م للمرء ناهية قدم كلمة ل ناهية ا إ ف ق ا للمرء كفى ا إ س ل ا والشيب ل ل م ناهيا ة لينفي م استطاع أنه شاعر ينظم القصيد وأن سور القرآن قصائد مرتلات كما زعم المشركون سور زعم أنه وأن ينظم وقد استحسن ما قيل من الشعر في النضح عن ا ل إ س ل ا م والذود عنه وعن إ ل ه ه فكانت آ ر ا ء ه هذه وشبيهاتها آ ر ا ء ا ل أ ن ب ي ا ء فيما يحمدون من الكلام ل أ ن ه م قد بعثوا لتعليم الناس دروس الخير والصلاح ولم يبعثوا ليلقنوهم دروسهم في قواعد النقد و ا ل إ ن ش ا ء جوامع أقوى والسلام؟ الكلم ألا إن الإبلاغ أقوى الإبلاغ في كلام النبي عليه الصلاة عليه إن في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 وينطوي أ أن ح ر ى لا غ يغيرهم ي الوالي ي ر قوما حتى قبل ذلك و حتى فيها أن ان ل السلطات على الحديث أ م مصدر ة حد تعبير ي و ط و ي ي ف ه ا أن ا ل أ م ة تستحق الحكم الذي تصبر عليه ولو لم يكن حكم صلاح واستقلال وذلك هو ا ل إ ب ل ا غ الذي ينفذ في وجهاته كل نفاذ ويلحق بهذا في العلم بالتبعات قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أشد الأنبياء الناس بلاء الأنبياء